لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 كذلك نجد الظالمين، أَوَلَمْ يَرَ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يؤمنون وجعلنا في الْأَرْضِ رواسي أَن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آيَاتِهَا معرضون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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُجُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ هُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استمزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دوننا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ بَلْ مَتَّعْنَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ظَالِمِينَ كنا ظالمين ونضع لِيَوْمِ القسط ليوم تُظْلَمُ فلا تظلم نفس شيئا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 قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدي قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا اجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم ماذا فاسألهم إن كانوا ينطقون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 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يهدون بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عابدين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 إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنديناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ظر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة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 فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قريه أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من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 يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون